وََّذِي بَعثَ فِيأُّينَ رَسُولًا مِنْهُم يَطْلُ عَلَيْهِم يَتْلُ عَلَيْهِم آياتِهِ وَيُزَكهِم وَيُعَِّمُهُمُ الْكِتابابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَوا وَإِن كَانوا مِنْ قَبَلُ لَ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 قُل انَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا, فاسعوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ